بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لِبَشَرٍ من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا ان مسهم من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ان كنا ظالمين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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَلِقُوهُ وَانْشُرُوا أَلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينه ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّ جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 إنهم من الصالحين وذنوا اذ ذهبوا غاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادا في الظلمات الا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شَاخِصَةٌ أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين